الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله بعد حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما حقيقة هذا الحوض وما أدلته ومن الذي يشرب منه قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر تحفة وهدية من الله تعالى لأحب عباده إليه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر <تصفيق> يا محمد صلي لربك وانحر البدن انحر الهدي قدم الطعام إن شانئك أي إن مبغضك يا محمد الذي يقول إنك أبطر أي أقطع من الولد ليس لك ولد هؤلاء المشركون قالوا إن محمدا أبطر ليس له ولد يخلد ذكراه فخلد الله تعالى ذكر نبيه في العالمين إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة فليس بلازم أن يخلد الرجل بولده بل ربما يكون الولد لعنة على أبيه وسببا لشقائه ولكن تقوى الله عز وجل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء إذا كان العبد تقيا كان سعيدا في الدنيا والآخرة وإذا كان غير ذلك فهو في الدنيا والآخرة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا وتعابها ونصبها وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب كل المخلوقات كل المخلوقات إنما تودعه إلى الآخرة بسب ولعنة خلافا للمؤمن فإن كل شيء يحزن عليه كل شيء يحزن عليه واتقى الأتقياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام إن أعطيناك الكوسر فالكوسر خاص بك يا محمد فصل لربك وانحر إن شانئك أي إن مبغضك الذي يسبك ويشتمك هو الأقطع وسيقطع الله تعالى ذكره في الصالحين في الدنيا والآخرة وإن ذكر فإنما يذكر بالسوء ويذكر بالسب واللعن والطرد من رحمة الله تعالى على هؤلاء الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار وأنا قضيتي ليست في هؤلاء الصليبيين في الغرب الذين يسبون محمدا هم لا يؤمنون بها أصلا ولم يأتوا بأكثر مما أتى به المشركون واليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قضيتنا نحن المسلمين وبذات الدعاة إلا الله عز وجل مع هؤلاء الذين يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام تحت سطار المحافظة على الدين وعلى الإسلام وعلى رسالة الإسلام ومن خلال هذا الشيء البراق يضعون السمة للعامة بنفي الشريعة شيئا فشيئا ونقض عراها عروة عروة وهم في النهاية يزعمون أنه مسلمون الإسلام هو الإذعان والاستسلام لله عز وجل ولرسوله أمرا ونهيا حتى وإن خالف هواك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة إن أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر هو نهر في الجنة إذا الكوثر من أنهار الجنة بل هو أعظم نهر في الجنة حافته من ذهب حفت النهر من هنا ومن هنا من ذهب عملك شفت كنا؟ حفتاه من ذهب ومجراه على الضر والياقوت يعني هذا الماء يجري على الضر والياقوت يعني أرضية البحر أرضية النهر ده ضر وياقوت شيء جن تربته أطيب من المسك تربته أطيب وأثيح من المسك وماءه أحلى من العسل ماء هذا النهر أحلى من العسل وأبيض من الثلج إذن هذا النهر من ماء ولكنه ماء يختلف عن مياه الدنيا أحلى من العسل وأبيض من, الش... من الثلج وتفوح منه رائحة المسك وحافته من ذهب ويجري على اللؤلؤ واليقوت إن لله وعن أنس وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذن هو دخلها إذن هو دخلها عليه الصلاة والسلام كيف دخلها لا تسألني ما دام قد صح الخبر فإننا نؤمن به على ما جاء بينما أنا أسير في الجنة إذ بنهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف قباب اللؤلؤ واللؤلؤة ضخمة جدا ومدوفة ومن ذهب قلت ما هذا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ده الكوثر إذن جبريل كان في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ثم ضرب جبريل بيده في أرض هذا النهر فإذا طينه مسك أذفر إذا يطينه الجنة ليس فيها كدر وليس فيها نكد سواء في النعيم أو في المنعم عليه أو في منعم عليه فالناس يعيشون في سعادة أبدية أما الدنيا فعلى خلاف ذلك خلق الإنسان في كبد في تعب ونصب ينتقل من هم إلى غم إلى كدر إلى تعب إلى نصب وهكذا هكذا يصبر المؤمن حتى ينال هذا الجزاء العظيم وعن أنس رضي الله عنه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر ما هو قال ذاك نهر أعطانيه الله هو عطية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طير يعني فيه طير كمان بتنزل عشان تشرب من هذا الماء قال فيه طير أعناقها كأعناق الجزر وإيه ذا اللي رئابته بس العنق بتاعه أد عنق البعير أد الجمل ما هذا الطير دا العنق بس أد البعير فما بالكم بحجم هذا الطير الذي يشرب من الكوسر ويطعم من حافة الجنة ثم هو بعد ذلك إذا اشتهيته أنت وقع في يديك مشوياً تأكله حيث شئت وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين عينك تشوف حاجة تلتز بها تشعر بلذة <تصفيق> إذا اشتهته نفسك كان بين يديك على النحو الذي تحب مشوي مألي صنية اللي انت عايزه ولكن لابد من العمل لابد من العمل الجنة طابت لأهلها طابت لأهلها ولكن لا بد أن تكون أنت من أهلها ولا يتحقق ذلك إلا بالإيمان بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام تصوروا يا أخواني؟ في ناس لحد النهاردة بينكروا الجنة والنار بينكروا الجنة والنار الذي ينكر الجنة كيف يدخلها إذا كان وقد كفر بها وجحدها في الدنيا فكيف يدخلها في الآخرة الناس تجحد الشفاعة فكيف يكون من أهلها بل هو أبعد الناس عنها كما قال أنس من أنكر الشفاعة فلا نصيب له فيها فكذلك كل من أنكر شيئا من هذا النعيم ليس له فيه حظ ولا نصيب قال عمر لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الطير دي اللي اعناقها زي البعير وزي الابل أمال الطير شكله ايه قال انها اذا يا رسول الله لناعمة دي طير ناعمة ناعمة الملمس ناعمة البدن ناعمة اللحم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكلتها انعم منها اكلتها الناس اللي هتاكلها انا عموا منها اذا هذا الطير يؤكل ولا يؤكل الا اذا اشتهاه الانسان تصور ان الطير ماشي كده يسبح في, في الجنة وبعدين هو ماشي انت تبصله تشتهيه يقوم الطير الساقط بين يديك وساقط على الاكل على طول ولا بعد ساعتين ولا في ديليفري ده انت تبصله يكون في ايديك على طول تاكل منه إذن الجنة ليس لها مثال ليس لها مثال ألزم يمكن أن يشرب الإنسان في الدنيا يشرب عسل النحل يشرب عسل النحل مع أنه مغشوش ومضروب وحلت يعني يعلم بربنا. فما بالك بنعيم الله أنت لو احتاجت تأكل سمك ولا تأكل طير ولا أي حاجة وطلبت الكلام ده بتروح وتيجي على المحل اللي هيعمل بدل الساعة ساعتين وبدل مرة عشر مرات وفي الاخر بعد ما تصل لمرحلة غليان تاخد حاجتك يبقى ملاش قيمة خلاص لان نفستك تعكرت ودمك تغير قد انت بتاكله خلاص عشان ما تمرش فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حوضي مسيرة شهر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله زي عرضه على فكرة يعني طوله كده تمشي شهر بالجواد المضمر السريع تركب فرس وتجري كده لمدة شهر يبقى يبدا كده طوله وعرض لمدة شهر قال حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء ما انت تشرب منه ازاي مش بكوز اه الكوز ده كنجم في السماء تحطه في ايه كده هو انا هبقى شكل ايه عشان خطر اشيل كوز قد نجم في السماء اه مش احنا اتفقنا في الدروس الماضية ان الانسان سيدخل الجنة عمره 33 سنة وده سن عيسى عليه السلام 33 سنة لا يزيد ولا ينقص طب واحد ما قبل هذه السن حتى لو نزل جنين ميت سقط ولو بلغ من العمر مئة عام أو زيادة أو مئات الأعوام يرجع الجميع إلى هذه السن الهيئة إنك أنت تدخل على طول أبيك آدم وعلى صورة أبيك آدم طولك في السماء ستون ذراعا يعني حوالي أربعين متر انت طولك في السماء وأنت في الجنة حوالي أربعين متر في سبعة أزرع يعني انت تبقى إنسان قوي جدا وفتي جدا فتضع هذا الكوز الذي تشرب منه من حوض النبي عليه الصلاة والسلام كنجم في السماء من شرب منه فلا يضمأ أبدا يعني إنما يكفيك أن تشرب من هذا النهر مرة واحدة لا تشعر بضمأ قط اللهم اثقنا من يده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا وعن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء طولبا موالك شهر كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء شفت عدد نجوم السماء بعددها عدد الأباريق على حافة نهر الكوسر وعن أبي حازم عن سال بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض يعني أنا هسبقكم على الحوض لي رسول الله عشان يحضر الحوض ويحضر الاباريق ويرتب الامور حتى يأتيه الناس حتى يأتيه اصحابه قال اني فرطكم اي اني سابقكم الى الحوض من مر علي شرب اللي هيجيني هيشرب ومن شرب لم يضم أبدا لا يردن علي اقوام هيجيني ناس منكم عشان يشربوا من الحوض قال اعرفهم ويعرفونني ثم يحالوا بيني وبينهم يعني انا عارف ان دول من امتي ولكن سيحالوا بيني وبينهم مش هيوصلوا الى الحوض مش هيوصلوا الى الحوض قال انهم مني ربي النبي عثمان بيقول لي بيقول لي ربنا إنهم مني يا رب فكيف استبعده؟ فيقال النبي النبي يسمع صوت يقال إيه إنك لا تدري ما أحدثه بعدك إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا لهم بسبب أن غيروا في ديني وغيروا في سنتي وهذا في اشكال سنتعرض له في الدرس القادم باذن الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما